بوك تو دويتين بيدرست تسعة وخمسون في مكتب البريد في مكتب البريد كيف هي ناي بليجيا أين يوجد أاقرب مكتبي بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد دعج هل المساافةبعة عن أقرب مكتبي بريد؟ هل المساافةبعة عن أرب مكتب بريد؟ Kje najbliższy pocztni nabiralnik يوجد أقرب صندوق بريد أين يوجد أقرب صندوق بريد Potrzebujem dwie znaczki تحتاج لبعض طوابع البريد أحتاج لبعض طوابع البريد Za razglednico in za pismo. Liž li bi tako kot in warisela? Liž li warisela? Koliko stane poštnina v Ameriko? Kem užrit el beridi ile Amerika? Kem užrit el beridi ile Amerika? Kako težek? Kem was notard Kem wasn eltard Lahko to pošljem z letalsko pošto Heljun Kinuni Ersiluhu bil berid el jawi Heljun Kinuni Ersiluha bil berid el jawi Koliko časa traja da prispe? كم يحتاج وقت حتى يصل يحتاج الوقت حتى يصل كي يمكنني أن أتصل بالتليفون أين يمكنني ان اتصل بالتليفون كي يا توجد اقرب كابينه تليفون اين توجد اقرب كابينه تليفون هل عندكم بطاقات تليفون هل عندكم بطاقات تليفون عليماته هل عندكم دليل التليفون هل عندكم دليل تليفون؟ الي بوزناته هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Samo trenutek da pogledam لحظه سابحث عنه عنه Lija je vedno zasedena. Allha tu mežun bi sem mrr. Allha mežhul bist tem mrr. Kakšno šte vilko ste zavrteli? Aj rakmin alive taaltabe? Ej ja raham el Najprej morate zavrteti, ničlo. ينبغي اولا ان تضغط الصفر يجب اولا ان تضغط ال